انت فارس الملعب وايش تقولوا انت على دويه يتعب وايش تقولوا انت فارس الملعب وايش تقولوا انت على دويه يتعب قولوا معانا قولوا على الرشوه والعيب قولوا معانا قولوا عاشوا محببي اصفر جنان الذهبي اسود يا حامد علامي اصفر جنان الذهبي اسود يا حامد علامي اصفر انت انت اسود انت انت اصفر انت انت اسود انت انت عتف. عاشق من ضمن الملايين. عاشق من, الملايين عاشق من ضمن الملايين عاشق من ضمن الملايين عاشق مبروك واستلمت الكاس واشربوا له مبروك من اعز الناس واشربوا له مبروك واستلمت الكاس واشربوا له مبروك من اعز الناس كل ليله صحبه حجينا مهني سعدنا لي جايين بيدي حالين لا تصوبوا رجونا نهني سعدت اللي دايم في يد حديد اصفر بينان الدهب اسود يا حال العنب اصفر عاشق من ضمن الملايين عاشق من ضمن الملايين وعاشق من ضمن الملايين عاشق من ضمن الملايين وش تقولوا انت فارس الملعب وش تقولوا انت من عناده يتعب وش تقولوا انت فارس الملعب وش تقولوا انت من عناده ويتعب وش تقولوا